بسم الله الرحمن الرحيم االف لام من احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتننا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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَقَرِيبٌ إِلَيْكَ الْأَمْرُ فَاُنَبِّئْهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسَ كَذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ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 يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن طالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاخوا الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نَاديِكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِ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 والذين آمنوا بالباطل وكبروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم ضغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم ما اسوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لا نهدي انهم سبلنا وان الله لمع المحسنين